يكثر الناس من العمراء في رمضان ولها أصل عظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة عرفت بحجة الودع ولما كان عليه السلام عظيما رأفة بأمته شديد الشفقة بها سأل امرأة من الأنصار لم تحج معه ما منعك أن تحج معي فأخبرته بعذرها وأن ليس هناك إلا ناضح واحد لا يستطيعون أن يحج عليه يفقده أهل الدار فقال عليه السلام وهو أعلم الناس بالشرع فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي ومن اللطائف في الحديث أن النبي قال لها هذه الكلمة ولم يصم رمضان من عامه ذاك مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك رمضان كأنه كان يعلم وهذا ظاهر لأنه ودع الناس في حجة الوداع بأن هذه المرأة لن تظفر مرة أخرى بصحبته صلوات الله وسلامه عليه وإلا كان يقول إذا كان الحج القادم فحجي معي أو يقول إذا كان رمضان فاعتمري معي لكنه قال فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة في زيادة رواية المسلم فيها الزيادة فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي